أين تخرج هذه الساعة؟ التفت كعب بن الأشرف وهو في مجلس بن النظير بالعوالي إلى الشباب المقبلين عليه فأنكر مجيئهم في هذه الساعة وملأ الرعب ثيابه فصاح ما جاء بكم؟ فقال أحدهم جاءت بنا إليك الحاجة لم يكن كريما ليدعوهم وليذهب يذهب إليهم فهو خائف لذا قال فليدن إلي بعضكم فليحدثني بها هنا تقدم محمد بن مسلمة بهدوء ولما اقترب منه أخبره بأنهم بحاجة ملحة إلى المال لدرجة اضطروا معها إلى بيع دروعهم وقال إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا وقد مللنا منه وإني قد أتيتك استسلفك شعر الطاغوت بارتياح كبير، فمن ناحية لاحت فرصة للنيل من محمد، ومن ناحية أخرى فرصة لممارسة الابتزاز بالمال، وهي هواية يهودية بامتياز، لذا قال والله لتملنه ولقد علمت أن أمركم سيصير إلى هذا فأظهر ابن مسلمة تأييده لكعب لكنه أشعره بالتزامهم ببيعة العقبة فقال إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين فطلب كعب بن الأشرف شيئا يضمن ما له به فقال ارهنوني. فأظهر الشباب موافقتهم حتى تتطاير الشكوك من رأس الطاغوت فقالوا أي شيء تريد فكان جوابه خسة يهودية حين قال إرهنوني نساءكم فقالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب فقال إرهنوني أبناءكم قالوا كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا ولكننا نرهنك كاللأمة أي السلاح وافق كعب ثم تفوه بكلمات تحريضية قائلا والله لئن فعلتم ذلك لقد جهتم فأظهر ابن مسلمة تأييده لكلامه فوجدها كعب فرصة لتنفيذ مؤامرته لكن المكان غير مناسب تلفت ثم طلب من ابن مسلمة أن يأتيه بعد العشاء حين يهدأ عنهم الناس وتغيبهم البيوت وافق الشباب وانصرفوا وبعد أن صلوا العشاء مكثوا وقتا حتى تأكدوا من نوم أهل الحصن وانطفاء مشاعله أشرق البدر وأنار للشباب دروبهم نحو الحصن فساروا ولما وقفوا تحت نافدة كعب صاح أبو نائلة يابن يا الأشرف، انتبه الطاغوت الذي أخذه النعاس لطول الانتظار ولما هم بإزاحة لحافه، تعلقت به عروسه الجديدة وهي مرتعبة تناشده البقاء وتقول، أين تخرج هذه الساعة؟